بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم تقدم يا رسول الله وَقُدُوَّتْنَا نَذَّرْنَ نعم لقد مات محمد لكنه معنا في كل اللحظات معنا في صلاتنا أليس هو الذي قال صلوا كما رأيتم لأصلي ومعنا في حجنا في طوافنا وسعينا أليس الذي هو قال خذوا عني مناسككم معنا بسنته معنا بهجيه معنا, معنا بسيرته معنا بأخلاقه ومعنا بك حصول واصطاعادينا يا رسول الله ألم يربينا عليه الصلاة والسلام على العثة والقضيلة ألم يربينا على العزة والكرامة ألم يربينا على الأخلاق الفضيلة ألم يربينا على الحياة الله 23 سنة قطل فيها أصحابه فصبر شرد فيها أتباعه فصبر شج جميله فصبر مصرت رباعيته فصبر قرد من بلاده فصبر ذهب إلى الطائف فرمخوه بالحجارة حتى أدموا فمضى هائما حتى استفاق في قرن التعالم ومع ذلك صبر 23 عام يقول فيها الله لو وضع الشمس في يميني أو قمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يأمر الله صبر عليه الصلاة والسلام صبر حتى نكون أمة مختبية صبر حتى لا نكون فقط يا احمد وقم للعباده الاصغر صبر حتى نقول لا, لا, لا اله الا الله سبحنا من اتم سنه اصلح ما فقدت ساسمنه طوسا برسول الله اتبروا بماضينا كندسنا رؤوس ساعدنا وسنمضي اليوم كماضينا لرسول الله لرسول الله يا غرب سيستعكم نور قد شرف فوقنا لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله